وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء أو ان تقال لهم موسى ان قوم ما انتم مرقون فلما القى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا وَيُوحِي قَوْلَ الْحَقِّ بِكَمَا تَمِيتُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ فَمَا ியூ மூ கௌமியலி மிஃபிநீம் வயன் فِيرَاعُونَ لَعَانِيًا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ جُلْمِنَا الْمُسْرِفِ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن قُلْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ ۚ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 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَ شِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً طمس على اموالهم ربنا طمس على اموالهم ta ah.